بوك تو أرموزدد ترتمدين واحد وخمسون, واحد وخمسون. قضاء الحاجات قضاء الحاجات بيبليوتك أشين أذهب إلى المكتبة الع أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة تنس مغزش من أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكب أريد أن أذهب إلى مكتبة بييع الكتبك أريد أن أذهب. إلى كشك الجرائد أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أُعطيني أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. أُعطيني أريد أن أشتري كتاباً ريد أن أشتري كتاب كاز من أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة ببلوتكش من تصل سغ خ أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتاباً أريد أن أذهب إلى المكتبة الع الع لكي أستعير كتابباغسم غزش من أصى غ فيو لكي أشت كتاباً أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى كش من أاصلة ككثير أريد أن أذهب إلى الكك لكي أشت جرية أريد أن أذهب إلى الكشك لكي شتري جريقلند أريد أن أذهب إلى أاخصائي نظارات أريد أن أذهب إلى أخصائي نظرات مغزشم منت عدة أريد أن أذهب إلى سوماركت أريد أن أذهب إلى السبرماركتستخبش منت عدة أريد أن أذهب إلى المخبز أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد قيدوا ميندا اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري نظاره خيليس دا بوستنيوليس قيدوا ميندا اريد ان اشتري فواكه وخضروات اريد ان اشتري خبز حمام وخبز عادي اريد ان اشتري خبز حمام მინდა წავიდე რომ სათვალე ვიყიდო اريد ان اذهب الى اخصائي أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ما غازي أشي من دات خيلي دا بوست نوليروم في عيدو. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. ساخوبში მინდა წასვლა ფუნტუშა და პური რომ ვიყიდო اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي.